موسوعه ا ا ل أ ر ض و ك ا ن ا ل ل ه ع س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ش ي ه د اسماء ش ر الله الحسنى ب ا ل

「なんでだ

لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب

「私の思い出を忘れていたのは私の思い出を忘れていたのは私の思い出を忘れていたのは私の思い出を忘れていたのは私の思い出を忘れていた。<音楽>

So、sure. yeah.、Sure.

I love you.

و ع ل ك م الله كفيرة و ذ و ع ه النابلسي ف ي ا للعلوم ا ل ا ل ل م ويهديكم ي ا ا م ي م ه

م و س م ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

うん。Uh